شاب من الشباب جاءني وقال يا اخي قلت نعم معروف القاعده ضيق وطفش وهم وغم وحزن فانا له معيشه ضنك معيشه ضنك فقلت له سؤال اسالك بالله تصلي خاصه الفجر تصلي قال يا شيخ تبغى الصراحه اقسم بالله ما اركعها كذا بالصراحه ما اركع وبيتي بجوار المسجد والله يصلون يقوم ما اقوم اصلي سبحان الله فقال بل ازيدك والله بهذا الكلام ازيدك من الشعر بيت يا شيخ بل احيانا يقول يجيني ضيق وطفش انا اقول لكم ما قال لي احد او كذا بنفس هذا الموقف والله يشهد على ما اقول قال احيانا تضيق نفسي فمن شده الضيق اقوم وااخذ المصحف واشوت المصحف برجلي ثم انفجر يبكي الله اكبر يشوت المصحف في قدمي ولو شاء الله لعطلت تلك الاعضاء بكل فيكون ثم انفجر يبكي بكى بكاء والله كانما رجل فقد ولده او من احب الناس لك بكاء 5 دقائق 10 دقائق طيب يا اخي خلاص خير الله يطوب عليك سبحان الله يقول ما اظن ان الله يغفر لي بهذاك لا الله غفر للمشرك والكافر اذا تاب وناب اليه فقلت لهم لن اقرا عليك تنوي ان اقرا عليك اسبوع كامل من الليله الان ترجع للبيت تبغى الطريق اللي يذهب الضيق ولا هم الغم الحسن قال نعم فترجع الى البيت والان تعود وتصلي راكعتين صلح مع الله وتوبة وإناب الله جل وعلا وكل يوم جزء من القرآن وتحافظ على أذكار ولا يؤذن المؤذن أو الصلاة تبوت أو يؤذن الأنت في المسي قال وهو يبكي وعاهدك بالله بأنه كما قلت لن يفوتني شيء من هذا خرج الأخ قلت له لسبوع القادم في هذا نفس هذا اليوم تجيني عشان أقرأ عليك الله أكبر يا أخوان جاء الأسبوع وجاء الأخ والله عندما دخل ان الوجه غير الوجه الا من تاب الا من تاب وما عمل عملا صالحا فاولايك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا دخل عليه أقسم بالله أن الوجه غير الوجه سلام يا فلان جلس أقرأ عليك قال جزاك الله خير وبدت سنة عليه السلام في وجهه قصر ثوبه قال والله خرجت من عندك وذهبت إلى بيت وصليت ركعتين وبكيت فيها بين يدي الله بكاء أسأل الله يقول أن يكون خالصا لله وفي اليوم الثاني ما جاني نوم يقول ابغى صلاه الفجر التي غبت عنها سنين يقول فانتظرت خرجت قبل الاذان ب10 دقائق قرب الساعه ظنيت المسجد مفتوح مو مفتوح المسجد ما جاء المؤذن تاخر المؤذن واذا به ياتي مع اذان الناس فتح الباب دخلت للمسجد ادى المؤذن بكيت لماذا؟ لأنه سمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يقول أذن المؤذن جلست بين الآذان والإقامة بعد أداء السنة أقرأ أبكي جاء المؤذن فصلى بنا صلاة وقرأ وهو ما أعلم عني سورة قاض وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لان قد كنتم في غفله من هذا لقد كنتم في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد واذا به كانه يعنين بهذه الايات وبدات الانطلاقه البدايه للقمه من التوبة تريد أن تصل للقمة بل أقول تريد أن تصل للفردوس بإذن الله أول خطوة التوبة إلى الله جل وعلا وحافظت على الصلاة والله يقول أنه أسعد أسبوع في حياتي كلها هذا الأسبوع متى؟ عندما تاب ورجع إلى الله جل وعلا الله أكبر أنا العبد الذي كسب ذنوب فَذِكْرُهُ الْكَبِيرِ أَيَّتُوبًا أَنَلَ